الله لنا ملجأ وقوة عونا في الديقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار تعج وتجيش مياهها تتزعزع الجبال بتموها الله في وسطها فلن تتزعزع يعينها الله عند إقبال الصبح. أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوف أنقذني نظر إليه نظروا ووجوههم لم ومن هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل هو خلصه ملاك الرب هو هو هو هو هو في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه أرسل من العلا فأخذني نشلني من مياه كثيرة أخرجني إلى الرحب أعظمك يا رب لأنك نشلتني Me